تجد ذلك الشاب متامل في الفتاة من أول الشارع لحد ما تعد من قدامه كله بيدور على واحدة يعني بيشبه عليه بعض المستهزئين أو المستهترين بيقولك يعني أنا بتأمل في جمال خلق الله بنظر إلى ذلك الآخر أيضا ببص على رايحة وعلى جاية كأنه بينظر علشان يستنكر يعني بقولك شوف البنات المتبرجة ما عندهاش حياء دي بص بص لابسة إيه شوف عاملة إزاي هو عملية فرق أخير. همك هو السير خلف هواك وتتبع الفتيات في الشوارع والأسواق والوقوف على النواصي هذا هو همك أيها الشاب الذي فتنت بفتنة النساء أخير. أنت أيها الشاب هل رقبت الله عز وجل سؤال. أطلقت العنان بشهوته بمجرد ما تنفت نظرك الفتاة الجذابة فحيثما ذهبت ذهبت وراءها تلهت وراءها تلهت وراءها وكأنه ليس هناك حساب ولا رقيب وانا في الأرض أشخاص محيب وإن وجد الهواح والمذاق تراه بأثيا في كل حين مخافة فرقة أو الاستياء مخافة فرقة انتي ايتها المرقه ايتها المنته ايتها المرقه خرجت كنت سببا في فتنة الشباب والرجال اغوات الشيطان اغوات الشيطان فاغويت الرجال مش الرجال فقط انت كنت سبب في فتنة نساء اخريات ايتها المرقه التي خرجت من بيتها وكل هدفها انها تلفت الانظار الي وتلك المرأة التي تحاول ان تكشف اكبر جزء ممكن من جسمها لتهييج غرائز الرجال وفي النهاية تقول ان كانت نيتها سليمه ومبتفكرش في حاجه غلط كلا كلا هل تعتقد ان هذا التبرج وهذه الاثارة للغرائز والشهوات ترفع من قيمتك شيئا كلا بل جعلت منك مجرد عرض يستمتع به كل هالك وكل طائش وبالمجان وانت السبب وانت السبب لما تسمعي عن فلانة اللي كانت ضحية لمكالمة تليفون او فلانة التي كانت مسألة في البداية او من وتهريد من النتيجة ثم النتيجة هنا لا تنفع الحسن هل ترغبي أن تسلكي نفس الطريق وتجربي نفس اللذة أم نفس الحسرة؟ فكمة النساء، فكمة النساء، فكمة النساء. النساء. لازم نحذر من تلك الفك. بسمع. تلك الفتاة التي تخرج من بيتها بهذا الكشف للعورات وهذا المنظر الفاتح لابد ان في وراها اب موافق على اللي هي بتعمل واخ عمل نفسه مش واخد بات وايضا في وراها ام خلوها يعني شف لها يومين ما هم اللاحقون ونحن السابقون لا حرام حرام انت ايها الرجل, أنت أيها الرجل. ليه خليت بنتك من غير توجيه لماذا ترك زوجتك من غير ما تقول لها ده حلال وده حرام تركتها هكذا, تركتها هكذا. أنت, أيها انت ايها الرجل هل شعرت بانك ستسأل امام الله يوم القي عايزك تقف مع نفسك وقفة إزاي كنت بسمح لبنتي يخرج بهذا الشكل وزوجتي اللي أنا بغير عليه كيف تركتها تدعو إلى الفتنة بهذا الشكل وابدأ ورجع قبل أن تقول نفسك يا حسرتها على ما فرطت في جنبك فبادر أخي فبادر أخي بالتوبة بادر بادر فالموت يقسم الأصلاب ويرد كل مخلوق إلى التراب باجَر باجَر باجَر أخي في الله أنت ببتقتل نفسك وأنت مش واحد بالك وخلي بالك أنت بتقتل قلبك بإيدك فما هي إلا أوهام وزين ظاهرة لكنها في حقيقتها حسرة ولذة مؤقتة وضائعة تضيع عليك لذة الآخرة التي تدوم ولا تفنى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صوت الجزيرة من القاهرة تشرق عليكم من جديد في إصدار متميز لفضلة الشيخ محمد طبا بعنوان فتنة النساء والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بما في هذه المادة من خير والآن مع الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا الحمد لله القائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها والقائل في كتابه الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي ما ترك خيرا في ديننا ودنيانا إلا ودلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه ولذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم فقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولم يقل أكثر عمل بل قال أحسن عمل إذا فالله سبحانه وتعالى خلقنا وكلفنا بأمور معينة علشان كده حتى نسمينا المكلفين يعني العلماء تجدهم يقولون يجب على المكلف أن يفعل كذا يجب على المكلف أن يجتنب كذا فإحنا نسمى المكلفين طيب ليه أنت اسمك مكلف؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقك وكلفك بعبادته يقول تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون إذا أنت مكلف بالعبادة ويقول العلماء أيضا مكلف لأن تحصيلك لهذه العبادة فيه شيء من الكلفة فأنت اسمك مكلف لأن أداءك للعبادة يوجد معه شيء من الكلف المقصود يعني شيء من البذل والعمل وشيء من المشقة النسبية وإلا لو ما كانش موجود هذا البذل والكلفة لكان الناس كلهم على يعني نفس الدرجة من الإيمان يعني أكيد لما بتمر بيك فتنة معينة وتحاول تبعد عنها ده نوع من البذل ونوع من الاجتهاد الذي قد يخالف هوى النفس يعني واحدة مثلا معدية قدام عينك بطلعتها البهية والنفس تميل إلى الشهوات فتلاقي نفسك بتخالف هذا الدافع من النفس والدافع من الشيطان أيضا علشان حرام علشان ربنا شايفني هو ده لنا أقصده بمعنى كلمة البذل والمشق وقد قيل لو المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال لو ما فيش المشقة لكان الناس كلهم سادة لكن لا المشقة وجدت في العمل ووجدت في العبادة وفي الطاعة لذلك الجود يفقر لو الإنسان يعني بيتصدق وكريم ويعطي من ماله فهذا يعرض نفسه أن يكون فقيرا ولذلك تجد الكرماء قليلين والإقدام قتاله الشخص الشجاع الجريء الذي يقدم في المعركة يعرض نفسه لأن يقتل لذلك تجد هذا الشجاع قليل لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتاله إذن هذا هو المقصود من قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن عملا في أداء حق الله أحسن عملا في البعد عن محارم الله أحسن عملا في البعد عن طريق الشهوات والشبهات وإلا لو, لو أنا ما عملتش كده يعني سأعرض نفسي للوقوع في الفتن وما أكثر الفتن في هذه الحياة ولكن الله ينجي من اعتصم به سبحانه وأحسن في عبادته يقول تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف كل هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب مجموعة من الفتن التي يتعرض لها الإنسان في هذه الحياة الدنيا فتنة النساء فتنة الأولاد والبنين فتنة المال من الذهب والفضة والأنعام والحرف ثم بين سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء هي مجرد فتن ومتاع زائل وفي الآخرة المرجع إلى الله سبحانه وتعالى لنجد المتاع الحقيقي الذي لا يفنى أما متاع الدنيا فهو زائل ويفنى فنسأ الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة لاحظ هنا في هذه الآية بدأ الله تعالى هذه الجملة من الفتن الدنيوية بفتنة النساء بدأها بفتنة النساء زين للناس حب الشهوات من النساء أول حاجة النساء والعلماء يقولون الأولية لها علاقة بالأولوية الأولية لها علاقة بالأولوية يعني المذكور أولاً يحتاج إلى مزيد عناية وإلى مزيد انتباه ولذلك لعلنا يعني نتكلم اليوم عن هذه الفتنة أعني فتنة النساء لكن في البداية وقبل ما ندخل يعني إلى هذا الموضوع أريد أن أماهد بمجموعة أسئلة مجموعة من الأسئلة أريد أن أنبه عنها وأماهد لهذا الموضوع بذكرها هل النساء شر؟ هل النساء شر؟ ما وحنا علشان يعني بنقول فتنة النساء فبيتبادر إلى الذهن إن النساء شر يعني ربنا ينجينا من هذا الشر هذا الذي يتبادر إلى الذهن فيترى هل النساء فعلا شر؟ طبعا الإجابة لا النساء ليسوا شرا وليس هناك تلازم بين وجود الفتنة أو فتنة النساء وبين أن نعتبر النساء شر لأن الفتنة تكون في الخير وتكون في الشر يقول الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فِتْنَةِ فإذا الفتنة في الخير والفتنة في الشر بدليل أن المال, المال فتنة ومع ذلك سماه الله في القرآن خير في آيات كثيرة ومنها قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد أي حب المال وأيضا قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير يعني من مال والأيات كثيرة فالشاهد إن مش معنى نحن هنتكلم عن فتنة النساء يعني النساء شر ولا الرجال شر أيضا لكن الشر في حصول الفتنة نفسها الشر هو في وجود الفتنة الفتنة هي الشر فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن سؤال آخر يترى مين هنخاطب عن فتنة النساء هنتكلم مع مين هل الكلام هيكون فقط مع الرجال وخلو بالكم بقى من النساء وابعيدوا عن فتنة النساء واحذروا النساء ولا كمان المرأة المفروض نخاطبها عن فتنة النساء في الواقع المفروض نخاطب النساء أيضا عن فتنة النساء نخاطب النساء عن فتنة النساء فنخاطب المرأة كسبب في وجود فتنة النساء ونخاطبها أيضا بنفس الخطاب الذي نخاطب به الرجل كجهة متأثرة بالفتنة، لأنها أيضا هي ممكن تفتن بفتنة النساء، وسنبين ذلك في خلال الموضوع بإذن الله تعالى. سؤال أخير، هل في حاجة ما فتنة الرجال؟ ما هو المساواة لازم في كل حاجة؟ ففتنة النساء. طيب في فتنة الرجال؟ في الواقع لا يعني ما أقدرش أقول في فتنة ما فتنة الرجال، لأن السبب القوي. والمصدر الفعال في الفتنة بين الجنسين هي المرأة بدليل يعني أنا هقول لكم حاجة بسيطة ممكن توضح هذا الشيء العرب, العرب لما بتأتي بفعل معين من الأفعال فتضيف إلى المرأة بتضع علامة اسمها علامة التأنيف يعني مثلا لما نقول كاتب الرجل نقول كاتب فالمرأة نقول كاتبة أو مثلا مدرس فنقول مدرسة فنضع علامة اسمها علامة التأنيف عشان نفرق ما بين الرجل والمرأة لكن في حاجات معينة العرب لم تضع علامة التأنيف قالوا علشان الحاجة دي مخصة بالمرأة يعني مثلا يقولوا عن المرأة مرضع ما قالوش مرضعة ليه لإنه في اسمها رجل مرضع فقالوا ان الصفة دي ما بتكونش غير في المرأة بس فعشان كده محتجوش ان هم يضعوا علامة التأنيف فقالوا مرضع عن المرأة وقالوا أيضا عن المرأة حائض ما قالوش حائضة في حاجة اسمها حائضة لماذا لأن مفيش حاجة اسمها رجل حائض فبالتالي المتصور في هذا الفعل أن يكون فقط من المرأة فلذلك قالوا حائض أيضا تلاحظ وإحنا كمان بنستخدمها حتى في أسماءنا نقول فاتن ما بنقولش فاتنة ليه قلنا فاتن لأن غير متصور في حاجة اسمها رجل فاتن ومرأة فاتنة بل المرأة فاتن فلم نحتج أن نضع علامة التأنيث لأن نتصور هذه الفتنة إنما تكون في المرء لكن صحيح ممكن يكون في رجل فتنة لكن ليس هذا معنى تعميم أن الرجال فتنة كفتنة النساء يعني رجل كيوسف عليه السلام فتن أو فتنت به بعض النساء لكن هذا ليس بشكل عام فلا يقال فتنة الرجال بل يقال فتنة النساء إذن فالفتنة في الحقيقة هي فتنة النساء كما بدأ الله تعالى بها في الآية التي ذكرناها من النساء أول حاجة قال من النساء فتعالوا بنا يعني ننظر إلى هذا الموضوع بعين الاهتمام وبداية لابد من تصور الموضوع يعني نعرف ما هي صورة الفتنة انظر إلى ما نراه في كل مكان من تبرج النساء الوجه السافر عن المساحيق والألوان والأجزاء العارية من الجسم وكلما يكون يعني كشف العورات أكثر كل دا ما يعتبر يعني أكثر تحضر وأكثر ثقافة وأكثر تعايش مع الموضف على حسب ما يظهر من الجسم يكون هذا دليل على كثرة الثقافة ومعيشة الواقع وكأنها مسابقة بين النساء والفتيات من اللي تستطيع أن تؤثر في الرجال أكثر من الأخرى كل واحدة بتشوف من اللي تقدر تؤثر في الرجال أكثر من اللي تقدر تلفت الانتباه إليها أكثر من الأخرى حتى ولو على حساب عرض نفسها كسلعة رخيصة بل سلعة مجانية معقول تتخلى المرأة عن قيمتها بهذا الشكل يعني أصبحت فقط أداء لإثارة الغرائز والشهوات بعد أن كنت اللؤلؤة المكنونة والدرة المصونة أصبحت المرأة مجرد مروج للسلع الكاسدة حتى السلع ما لهاش علاقة أصلا بالمرأة يعني أصبحت في معرض السيارات بجوار كل سيارة امرأة ويشترد أن تكون جميلة وجذابة بجوار أي سلعة رجالية أو نسائية لابد من وجود امرأة ويشترط الجمال طيب ليه يشترى الجمال لأنهم يرون أن قيمة المرأة في شكلها فقط فقط الشكل الذي سريعا ما يتغير بتأثير السن فتصبح ليس لها أي قيمة عندهم لأن شكلها أصبح غير جذاب فهي فقط مجرد غلاف أو شكل ظاهري يضفي على السلعة نوعا من القبول والاستحسان وأيضا أنت أيها الشاب أطلقت العنان لشهوتك فحيثما ذهبت ذهبت وراءها بمجرد ما تلفت نظرك الفتاة الجذابة تلهث وراءها وكأنه ليس هناك حساب ولا رقيب ما فيش حاجة اسمها نعمل من اللي بنشوفه وأصل البنات تعبون ومش قادرين نصبر لا هذا ليس بصحيح كل هذا ليس مبرر لأن تتمدى في المعصية والخطف يعني أصبح منظر طبيعي جدا في الجامعة وعلى الكورنيش وفي الحدائق أن تجد الشباب والفتيات مثنا مثنا اتننات ويعني كانت المسألة قديمة فيها شيء من الحياء والإحراج لكن لما عمت الفتنة وكثر المفتنون وكأن اللي بينكر, اللي بينكر عليهم أصبح هو اللي غلطان أو مش عايش في الدنيا ضيع للحياء ضياء للشهامة بل ضياء للرجولة فعلا ضياء للرجولة لأن تلك الفتاة التي تخرج من بيتها بهذا الكشف للعورات وهذا المنظر الفاتن لابد ان في وراها أب موافق على اللي هي بتعمله وأخ عامل نفسه مش واخد باله وأيضا في وراها أم تقول خلوها يعني تشوف لها يومين ما هم اللاحقون ونحن السابقون في الحقيقة لما أرى هذه المناظر أتعجب يعني هل هناك رجل يراقب ويحاسب ويذكرني هذا بالقصة الأعرابي لما كان ماشي مع عمراته ورجل نظر إلى زوجته رجل نظر إلى زوجته مش زوجته اللي إليه رجل نظر إلى زوجته فقام وطلق امرأته فقل له يعني هي ذنبها إيه الرجل اللي بص إليها فأنشأ يقول إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه يعني زي الذباب بضغط لما يقع على الطعام طعام ما دم بس أنا خلاص نفسي ما, بي... ما تقربش لهذا الطعام فقال إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغنا فيه فانظر إلى هذه الشهامة وهذه الرجولة طبعا مش بقول يعني إن كل رجل حد يبص على مراته والحاجة يروح يطلقها لا يعني هذه غير طاتلة لكن أنا بتكلم على ان تحركت في داخله الرجولة وتحركت في داخله هذه الشهامة، فلذلك تصرف، لكن التصرف قد يكون غير صحيح، لكن يوجد عنده معاد الرجولة، فيترى هل هناك رجل فعلا خلف كل فتاة متبرجة ووراء كل امرأة كاسية عارية عذرا يعني نحتاج أن نقف مع أنفسنا وقفة لأن الأمر فعلا خطير. وكما قلت المخاطب بذلك الرجال والنساء لكن من المسؤول عن حصول هذه الفتنة؟ هل الرجل أم المرأة؟ هل الرجل الذي لا يراقب الله عز وجل ولا يراعي الخرمات وإذا خلى بمحارم الله انتهكها هل هذا هو المسؤول؟ أم هل الرجل الذي تعصر عليه أمر الزواج فيبرر بقى لنفسه أنه يستمتع بالغاديات والرائحات وأن يشبع غريزته وشهوته بالكلام والنظر وما يحصل بعد ذلك من الوقوع فيما هو أكبر هل هو ذلك الشاب اللي يعني عنده قوة إقناع فبيعرف يسرح بعقول الفتيات ويرسم لهم أنه فارس الأحلام لحد ما ياخد المطلوب حتى لو كان هدفه أحيانا أنه يستمتع فقط أنه يثبت قدرته على اللعب بعقول الفتيات طبعا أنا مش عايز يعني أذكر القصص الواقعية عن بعض الشباب المستهتر وأنه هم فعلا بيتلاعبوا بعقول الفتيات لأن بترد إلينا قصص وأشياء عجيبة اللي شاب كان مش عارف بيعمل أنا مش عايز أقول القصص عشان ممكن ساعات القصص لما تذكر بتفصيل واحد تعجبه الفكرة فيروح يعملها يعني لكن هي والله القصص مأسوية فعلا ومتعرض لأسئلة غريبة بل مواقف من بعض المستهترين عجيبة. فممكن تتحول يعني ذكر القصص لمعلمات كويسة ممكن واحد يقول لك والله فكرة ويطبقها العجب ان هم بيستخدموا ذكائهم في المعصية يستخدم الذكاء في المعصية وقد قيل وإن أرداك فهمك في مهاون وإن أرداك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. يعني لو فهمك ده يودك في ده يريدك متفهم شخص فهل المسؤول هو ذلك الشاب الطائش أم هل المسؤول هو تلك المرأة التي خرجت من بيتها وكل هدفها إنها تلفت الأنظار إليها وتلك المرأة التي تحاول أن تكشف أكبر جزء ممكن من جسمها لتهييج غرائز الرجال وفي النهاية تقول إن كانت نيتها سليمة ومتفكرش في حاجة غلط هل المسؤول هو أنت أيها المرأة حين خرجت متبرجة ومتعطرة فكنت سببا في فتنة الشباب والرجال حيث أغواك الشيطان فأغويت الرجال بل مش الرجال فقط ده أنت كنت سبب في فتنة نساء أخريات لأنها لما شافتك بهذا التبرج وهذه الفتنة ووجدت طبعا الأنظار المتوجهة إليك حبت أنها تكون زيك إيش معنى ففوتنت هي الأخرى وخرجت تحاكي نفس التبرج ونفس العرض وأنت السبب ويترى سمعت قوله تعالى ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم ومن سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها هل المسؤول عن فتنة النساء هم أهل المرأة حيث لا يوجد يعني توجيه وتربية إيمانية يعني ما عرفش بنتي خرجة ريحة فين أو أختي ريحة فين وهترجع إمتى وهل ملتزمة بحجابها الشرعي عند خروجها من المنزل أم هل السبب في فتنة النساء هو الجري وراء بيوت الأزياء وما تقدمه من أحدث موضة حتى ولو كانت الموضة عبارة عن العري والفتنة وأصبح الاهتمام باتباع الموضة بمثابة القرآن الذي من خالفه فقد هلك أو وصف بأنه يعني من المتأخرين اللي مش على الموضة معقول نرضى بالخطأ ونقتنع بالمعصية بحجة ان كله بيعمل كده وكل الناس مشي يعني بهذا الشكل في الحقيقة يعني مجموعة أسئلة بد من تأملها جيدا فقد يكون السبب في تلك الفتنة في فتنة النساء هو مجموع ما تضمنته تلك التساؤلات لذلك تعالوا بنا نقف مع نقاط كثيرة تغطي معظم أسباب حصول تلك الفتنة والعلانة يعني نحاول أن نربط بين السبب وبين كيفية التخلص منه بل والحذر من الوقوع فيه واحد الرجل نعم أنت أيها الرجل أحد أسباب تلك الفتنة فضلاً عن أن تكون ضحية الوقوع فيها فأنت سبب كأب لتلك الفتاة التي تخرج من بيتها متبرجة وبدون أي حساب وبدون أي شعور بالمسئولية وكأن المسألة يعني لا تعني وأنت أيضاً سبب كزوج لتلك المرأة العارية الكاشفة عن مفاتن جسمها هل سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته كما جاء في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمهم الله هل شعرت بأنك ستسأل أمام الله يوم القيامة ليه خلت بنتك من غير توجيه لماذا تركت ذوكتك من غير ما تقول لها يعني ده حلال وده حرام تركتها هكذا هل تعلم أن هذا غش للأمانة التي تحملتها يقول صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله راعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة كما رواه الإمام مسلم في الصحيح أخي في الله أيها الرجل الكريم عايزك تؤف مع نفسك وقفة وتقول فعلا إزاي كنت بسمح لبنتي تخرج بهذا الشكل وزكتي اللي أنا بغير عليها كيف تركتها تدعو إلى الفتنة بهذا الشكل وابدأ وراجع نفسك قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وأخاطبك أيضا أيها الشاب أيها الشاب الذي فتنت بفتنة النساء هل رقبت الله عز وجل ألم تعلم بأن الله يراك هل يمكن أن تصل بك الرذيلة والدناء أن يكون همك هو السير خلف هواك وتتبع الفتيات في الشوارع والأسواق من همس ولمس والوقوف على النواصي هذا هو همك أن تقف على النواصي لاستياض الفريسة الطائشة وكأن شغلك الشاغل هو إشباع رغبتك وصرف شهوتك بغض النظر عما تقترفه من محرمات واعتداء أيضا على أعراض الناس بل حتى أصبحت يعني لا تبالي بنظر الناس إليك وكأنك بتعمل عمل يعني مباح ولا يحتاج إلى الاستغراب أظنك لو كنت قريبا من الله لحملك ذلك عن البعد عن حرمات الله فالله تعالى يقول ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والطريق اللي انت ماشي فيه هو طريق الزنا ولابد إن لم يكن هو الزنا بعينه أعاذنا الله وإياك من ذلك طبعا أنا إذا كنت يعني أوجه الكلام بشكل مباشر إلى ذلك المفتون بفتنة النساء فأنا في نفس الوقت أحذر ذلك الآخر من الوقوع في الفتنة بسبب التساهل في مقدماتها يعني مش فقط بأخاطب الذي ابتتن والذي ابتلي بهذه الفتنة بل الآخر الذي يتساهل في المقدمات ثم يقع بعد ذلك في الفتنة وطالما أنها فتنة فلا تأمن على نفسك منها بل لابد أن تكون دائما على حذر يعني أتعجب من بعض الشباب لما يقول لا لا أنا عمري يعني متأثر بموضوع النساء ده فتنة النساء والكلام ده لا لا لا بتبلغوا في الموضوع فأقول عجبا وقد خاف نبي الله يوسف عليه السلام من فتنة النساء فتنة النساء والكلام ده لا لا لا بتبلغوا في الموضوع فأقول عجبا وقد خاف نبي الله يوسف عليه السلام من فتنة النساء وهو نبي من الأنبياء معصوم من الزلل ومع ذلك يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن فهل أنت أقوى إيمانا من يوسف عليه السلام؟ وإذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف من فتنة الأصنام ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فهل نحن أقوى إيمانا أم أولئك الأنبياء؟ فعشان كده لازم نحذر من تلك الفتنة ونستعيذ بالله دائما ونعتصم به سبحانه ومن ابتلي بذلك فليرجع ويتوب. وبالمناسبة ما فيش حاجة اسمها أنا خلاص ابتليت بفتنة النساء وما أدر شتوب ولا كلا هذه وساوس من الشيطان أنت إقبلك على الطاعة وعلى الصلاة بل وعلى جلوسك معنا الآن في هذا الدرس لسماع هذه النصيحة هو نوع من الاستعداد والعزم على التوبة فأسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا النقطة الثانية حول أسباب الفتنة يعني فتنة النساء هو أنت أيتها المرأة هو أنت أيتها الفتاة أصبح خروجك من البيت لازم يكون في قمة التبرج ولفت الانتباه إليك وكأن المسألة يعني هي مجرد الرغبة في إثارة الغرائز هل تعتقد أن هذا التبرج وهذه الإثارة للغرائز والشهوات ترفع من قيمتك شيئا؟ كلا بل جعلت منك مجرد عرض يستمتع به كل هالك وكل طائش وبالمجان وفي النهاية أنت المتحملة لتلك الأوزار المتراكبة الوزر الأول والمعصية الأولى هو خروجك من البيت وأنت مخالفة للحجاب الذي فرضه عليك الله وحرم عليك الخروج إلا وأنت متحجبة يقول تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى طبعا ليس هذا معنى عدم الخروج من البيت لا لكن معنى ذلك أي لا تخرجن من البيوت إلا للحاجة وإذا خرجت المرأة من البيت فمع مصاحبة الحجاب الذي يحفظ عليك كرامتك وعفتك الوزر الثاني الذي تتحملينه هو فتنتك لغيرك من النساء والفتيات زي ما قلنا هي شفتك خارجة متبرجة بهذا الشكل والناس طبعا بتنظر إليك وأثرت إعجابهم فتفتن هي الأخرى وتعمل زيك والوزر الأخطر في ذلك هو أنك بهذا التبرج وهذا الكشف للعورات تكونين فتنة للرجال والشباب ومع تدخل الشيطان والنفس الأمار بالسوء قد يغويكم الشيطان فتقع فيما حذر منه الشر وقد قيل أوثقوا سلاح إبليس النساء والله سبحانه وتعالى ينادي ينادي علينا محذرا وموجها يا بني آدم هذا نداء لجميع بني آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة النقطة الثالثة حول أسباب الفتنة هي مسألة التساهل في إطلاق النظرات مع إن مفتاح الشهوة هو النظر وقد قيل من أطلق الطرف اجتنا شهوة وحارس الشهوة غض البصر والطرف للقلب لسان فإن أراد نطقا فليكر النظر من المعلوم إن مسألة النظر إلى النساء من الأمور المنهى عنها وخاصة إذا كانت متبرجة وعارية لكن العجب لما تجد ذلك الشاب المتأمل في الفتاة من أول الشارع لحد ما تعد من قدامه كأنه بيدور على وحدة يعني بيشبه عليها والأمر بالنسبة له يعني سهل جدا ولا يبالي بنظر الناس إليه فضلا عن نظر الله إليه والله سبحانه وتعالى يقول قل المؤمنين يغض من أبصارهم كل المؤمنين. يغض من أبصارهم شوف اللي جاي بعدها إيه ويحفظوا فروجهم يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم لأنها معدلة معروفة وبداية وبعدها نهاية لابد منها إطلاق النظر إلى العورات والمخرمات على طول بعدها الوصول إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله وهي خطوات للشيطان من اتبع الخطوة الأولى وصل إلى نهاية الطريق المحظور وقد قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان بعض المستهزئين أو المستهترين يقولك يعني أنا بتأمل في جمال خلق الله يعني أنا مش ببص يعني لا أنا بتأمل في جمال خلق الله أنا مش في دماغي مسألة الشهوة أو الأشياء الأخرى وهلا طبعا استهزاء بالدين بلا شك بل وعبث بالمحرمات وقد قيل يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي ولا شك أن النظرة مع النظرة ثم قاتل وسهم من سهام إبليس يوجهه إلى القلب وخلي بالك أنت بتقتل الألبك بإيدك أنت اللي بتئت لنفسك أنت مش واخد بالك وتقحم قلبك في البلاء والفتنة بمجرد تلك النظرة نظرت إليها نظرة كانت التي بليت بها والعين جالبة البلوى وكان ملك ابن دينار رحمه الله يقول نعم حاجب الشهوات غض البصر نعم حاجب الشهوات غض البصر وانظر إلى ذلك الآخر أيضا الذي لعب الشيطان بعقله يتمادى في النظر إلى المتبرجات ويبص على راحة وعلى جية وكأنه بينظر علشان يستنكر يعني يقول لك شوف البنات المتبرجة اللي ما عندهاش حياء دي بص بص لبسة ايه شوف عاملة ازاي وهو عمال يتفرج وقال يعني بيستنكر هذا الامر طب ما هو انت اللي بتنظر وهذه النظرات المعجبة منك ومن الشباب هذه النظرات الى البنات هي من ضمن الاسباب اللي بتساعدها على التمادي في ذلك التبرج لان هي معجب وشايفك مبسوط بهذا المنظر فلذلك تتمادى هي الاخرى يقول ان احد الشعراء مرة بمجموعة نسوة فأعجبه شأنهن فجعل يقول زي الآخر ده اللي بيستنكر دوت، هو بيعمل نفسه بيستنكر لكنه بيتفرج. فجعل يقول إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين وعمل يتفرج طبعا فأجابته واحدة من وجعلت تقول إن النساء رياحين خلقنا لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين فاحذر من هذا التهاون لأن المسألة بتبدأ في البداية نوع من الاستهتار أو الاستهزاء أو الثقة في النفس فإنه كما قيل النساء حبائل الشيطان نظر أحد الحكماء إلى رجل بيتكلم مع امرأة بيتكلم يعني بيسألها سؤال أو كذا فقال له تنح عن هذا الفخ لا تقع فيه دفخ من صبلي تنح عن هذا الفخ لا تقع فيه وقال لقمان كن من خيار النساء على حذر فما بلك من شرارهم وجاء عن معاذ رضي الله عنه أنه قال إنكم مبتليتم بفتنة الضراء فصبرتم وإني أخاف عليكم فتنة السراء وإن من أشد ذلك عندي النساء وبعدين أنا عايزة تسأل نفسك سؤال أنت دلوقتي بتنظر هذه النظرة المخرمة عايز إيه في نهاية المطاف لأن نهاية الأمر هو الزنة والعياذ بالله فإذا أقنعت نفسك زي ما بيقول البعض يعني أنك هتحكم نفسك عن الوصول لهذه الدرجة طيب لماذا لا تحكم نفسك عن إطلاق النظر وإنما هو مجرد وهم يبدأ به معك الشيطان كذلك من الأمور التي يعني يحصل التهاون فيها مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء وهذا نوع من التشجيع على الوقوع في الفتنة اختلاط في المدرجات الاختلاط في وسائل المواصلات طبعا أنا بذكر الأماكن يعني اللي بيصل الاختلاط فيها إلى درجة مش الاختلاط و... والأمر متقبل وعادي جدا يعني كثير من الرجال الامر عندهم عادي والنساء أيضا وهل بعد هذا الشر من شر كذلك أيضا مسألة الخلوة وهي من الأمور الخطيرة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان وما ظنك أنت باثنين الشيطان ثالثهما وكان يونس بن عبيد رحمه الله يقول لا يخلون رجل بامرأة وإن وثق بنفسه حتى لو عملت نفسك فيها يعني لا بالعكس ده أنت كده بتقدح في رجولتك أصلا لأن بعض الشباب أو بعض الرجال لك لا أنا واثق من نفسي أنا ما بتأثرش بالنساء هذا قدح في الرجولة وليس افتخار فأنت مفطور على هذا وهذا مركب في فطرتك وشهوتك فلذلك لا بد أن تأخذ بالأسباب التي تبعد بك عن الوقوع في الفتنة أو الوقوع في ذلك الفخ كما ذكر أحد الحكماء وقال شيخ الإسلام رحمه الله فأما مؤاخات الرجال النساء الأجانب وخلوهم بهن ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن فهذا حرام باتفاق المسلمين ومن جعل ذلك من الدين فهو من إخوان الشياطين قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان وقال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحم يعني قريب الزوج أرأيت الحم قال الحم الموت انتهى كلامه رحمه الله كذلك أيضا مسألة التهاون في المصاحبة باليد بين الرجل والمرأة ويكفيك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطهر البشر وأصفأهم قلبا ما مست يده يد مرأة قط فهذه مسألة يتهاون فيها الكثير بداعي الثقة في النفس كذلك مسألة الخضوع بالقول وتنعيم الكلام لاستثارة شعور الطرف الآخر وقد قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وإذا كان الكلام يعني موجه إلى الصحابيات وإلى الرجال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فما بالكم بمن بعدهم ومن في هذا العصر هذه كلها طرق سدها الإسلام أمام الفتنة حتى لا تعبر الفتنة من خلالها إلى المجتمع المسلم المحافظ لأن بالتهاون في هذه المقدمات والخطوات الشيطانية يكون الوصول إلى الزنا والعياذ بالله والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الأمر الرابع حول أسباب الفتنة تركيبة المال والفراغ وهذه من أكبر الوسائل التي تقود إلى فتن كثيرة وخصوصا فتنة النساء إذا رزق الله بالمال ولم يقابله العبد بالشكر والبذل في وجه الخير اتسعت عنده مساحة الفراغ ليس بشرط الفراغ في الوقت بل حتى الفراغ في الذهن وهذا يحمله على بذل ماله ووقته في إشباع شهواته ورغبته مع أنه نسي أن الذي أنعم عليه بذلك المال هو الله لما يحصل ذلك الفراغ عند شباب يخرج إلى النواصي وإلى النوادي التي يجتمع فيها أصدقاء السوق. ويبحث عن إشباع الرغبات والشهوات ولكن بالحرام ويساعده المال الذي في يده والوقت الذي أمامه وعدم الإحساس بالمسئولية فلا يراقب في نفسه خالقا ولا مخلوقا خرج عربي في بعض الليالي المظلمة فإذا بجارية كأنها صنم فراودها عن نفسها فقالت يا هذا ما لك زاجر من عقل إذا لم يكن لك ناه من دين يعني لو ما كنتش ملتزم الدين ما بيمنعكش عن هذا الخطأ على الأقل عقلك يمنعك ما لك زاجر من عقل إذا لم يكن لك ناه من دين فقال والله ما ترانا إلا الكواكب قالت وأين مكوكبها فكسف فأخجله كلامها فقال إنما كنت أمزح فأنشأت تقول فإياك إياك المزاح فإنه يجرئ عليك الطفل والرجل النذل ويذهب ماء الوجه بعد بهائه ويورث بعد العز صاحبه الذل والآن أصبحت يعني طرق المعصية كثيرة وأصبحت عواملها منتشرة ووسائلها سهلة وفي المتناول لكن لا يرضع الإنسان إلا الإيمان والخوف من الله عز وجل بل والحياء منه سبحانه وتعالى قبل ذلك اسأل نفسك عند إقبالك على أي معصية سواء النظر إلى المتبرجات أو محاولة الخلو بهم أو الكلام غير المشروع أو حتى المعكسة بالتليفون ومن خلال الإنترنت أو النواصي أو المقاهي الليلية اسأل نفسك هل يراني الله؟ الآن وأنا على هذه المعصية هل يراني الله؟ إذا قلت نعم وكملت المعصية التي أنت عليها فقد تجرأت على الله عز وجل والله تعالى يقول ما لكم لا ترجون لله وقار وقد قال الشاعر وإذا خلوت تبريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني خمسة حول أسباب الفتنة تزيين الشيطان للفتنة يعني الشيطان بيجعل من الفتنة شيء جميل ويحسسك أن هذه اللذة هي التي يعني وراءها سعادتك والآية تقول زين للناس حب الشهوات زين فما هي إلا أوهام وزين ظاهرة لكنها في حقيقتها حسرة ولذة مؤقتة وضائعة تضيع عليك لذة الآخرة التي تدوم ولا تفنى يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله اسمع يقول ولا خير في خير لا يدوم ولا خير في خير لا يدوم بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم لأن الشر الذي لا يدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائما وقد انقض الشر والخير الذي لا يدوم يبقى الأسف على انقطاعه دائما وقد انقض الخير أشرح تاني يقول لا خير في خير لا يدوم يعني إيه حاجة خير بس أنت عارف أنها تنتهي هتفضل طول حياتك وطول ما أنت مستمتع بهذا الخير معك بعض المناغصات اللي محسسك إن الخير هذا سيزول، فيقول بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم الشر اللي أنت عارف إنه هينتهي ويزون أحسن من الخير إلا هيزول. طب إزاي طيب فهو بيضرب لك مثل يقول لك إن الشر دوة اللي بيزول، بي لما يزون عنك ذلك الشر خلاص قد زال فتبقى الفرحة أما الخير الذي يزول إذا زال عنك فتبقى الحسرة فلذلك قال الشر الذي لا يدوم خير من الخير الذي لا يدوم ولذلك قيل أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا أخي الحبيب هل تملك حب الدنيا من قلوبنا بهذا الشكل لدرجة أننا يعني نقدم شهوات الدنيا على نعيم الآخرة ونقدم الثاني على الباقي هل هذا من العقل فضلاً عن أن يكون من الدين يقول أحد الحكماء لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خشب يبقى لقدم الخشب الذي يبقى على الذهب الذي يفنى شفت الحكمة ديت يعني لو جالك شخص مثلاً وانت مقبل على زواج كده وقال لك أنها هجيب لك غرفة نوم السرير والدُّلاب دي كلها ذهب مصنوعة من الذهب، بس هالذهب لك ليلة واحدة بس وعد عليك تاني وما خدها وشخص آخر قال لك لا أنا هدي لك غرفة نوم كاملة بس خشب، لكن دي خدها ليك على طول مش عايزها، فهتفضل أنه الذهب أم الخشب؟ تفضل الخشب، لماذا؟ لأنه يبقى لكن الذهب مش بتاعك هيفنى، فيقول لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خشب يبقى لقدم الخشب الذي يبقى على الذهب الذي يفنى فما بالك إذا كانت الآخرة ذهب يبقى والدنيا خشب يفنى يعني الآخرة ذهب ويبقى والدنيا خشب ويفنى ومع ذلك تجدنا نقدم الدنيا على الآخرة فهل هذا من العقل؟ المسألة والله يعني تحتاج إلى شيء من اليقظة وشيء من محاولة تحجيم الشهوات ومراقبة تصرفات النفس دايما النفس تميل إلى ما في يد الغير أو زي ما يقال الممنوع مرهوم طبعا أنا يعني لا أناقض ما فطر الله عليه الرجل من ميله إلى المرأة وكذلك المرأة وميلها إلى الرجل لكن لا بد من ضبط هذه الفطرة وتوجيهها من خلال القناة الشرعية لذلك وهي الزواج أما إشباع الشهوات بغير ذلك فهذا بلا شك من الاعتداء الذي لا يرضاه الله عز وجل يقول تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ستة من أسباب الوقوع في فتنة النساء عدم معرفة حجم كبيرة الزنا وما يترتب عليها من العقاب الكبير في الأخيرة لأن هذه الفتنة تنتهي بالوقوع في الكبيرة في نهاية المطاف يقول تعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا انظر إلى قوله تقربوا يعني حتى مجرد المقدمات لابد أن تبتعد عنها لأن من يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه ومن عظم أمر جريمة الزنا إن المقدمات إليها محرمة أيضا كالنظر مثلا إلى الكاسيات العاريات ومصفحة المرأة التي ليست من المحارم والخلوة أيضا بالأجنبية كل هذه الأمور محرمة في ذاتها ومحرمة أيضا لكونها ذريعة إلى الزنا فما بالك والعياذ بالله في من يقع في الكبيرة نفسها يقول شيخ الإسلام رحمه الله أكبر الكبائر ثلاث أكبر الكبائر ثلاث الكفر ثم قتل النفس بغير الحق ثم الزنا كما رتبها الله في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فلاحظ جمع الزنا والعياذ بالله مع الشرك بالله ومع قتل النفس يقول أهل العلم خلق للملائكة عقول بلا شهوة وخلق للبهائم شهوة بلا عقل الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوة والبهائم لهم شهوة وليس لهم عقل وخلق للإنسان عقل وشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته وعقله فالبهاء خير منه فالإنسان فعلا أحيانا تتغلب عليه الشهوة حتى تكون هي التي تسيره وانظر كيف شبه الله تعالى من يسير خلف هواه ويبتعد عن آيات الله وتسيره شهوته أعاذنا الله من ذلك يقول تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين أتي العلم وأتي القرآن ولكنه انسلخ من هذا العلم وانسلخ من هذا الدين وصار خلف هواه وصار وصارخ الفشهوته يقول تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقص القصص لعلهم يتفكرون ولا شك أن الخيانة تكون أعظم حينما تكون مع من ائتمنك وسلم لأمرك وسلم لجانبك جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ ما هو أكبر الذنوب وأعظم الذنوب؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك والعياذ بالله وما أحسن ما قال الأول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارت مأواها إن مرء سمح الخليقة ماجد لا أتبع نفسا لجوج هواها وانظر إلى قبح الصورة التي يقول إليها حال الزنات يوم القيامة أعاذنا الله من ذلك يقول صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة وذكر مواقف معينة صلى الله عليه وسلم ومنها قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور يعني الفرن قال فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال قلت لهما ما هؤلاء فقيل له وأما الرجال والنساء العرا الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني أعاذنا الله من ذلك هل بعد هذه الصورة وهذا التحريم الشديد نتهاون حتى نقع في الفتنة وهل بعد هذا يتمادى من وقع وابتلي فعلا بفتنة النساء يتمادى في ذلك أخي الحبيب إياك أن تعتقد أن هذه الفتنة ليس لها حل فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء ولكن يبقى السؤال هل من طرق عملية يعني تلخص ما سبق نعم أما بالنسبة لك أيها الأخت المسلمة واحد راقب الله عز وجل قبل ما تخرج من البيت رطب الله عز وجل واعلمي أن الله مطلع عليك ولا يرضى منك هذا التبرج وهذا العرض اثنين تأكدي أن قيمة المرأة في سترها وفي حجابها وإذا أردت منك تكشفي جزء من جسدك فتأكدي أولا أن ذلك الجزء هو أرخص جزء عندك قبل ما تكشفي ذلك الجزء تأكدي أنه أرخص جزء عندك وأنه ليس له قيمة لذلك حاولت أن تكشفيه تلاتة. انظري إلى من أوقعهن الشيطان في الفتنة وانتهى بهن الطريق إلى الحسرات وإلى الخسران فهل ترغبين في سلوك نفس الطريق؟ لما تسمعي عن فلانة اللي كانت ضحية لمكلمة تليفون في البداية أو فلانة التي كانت المسألة في البداية يعني روشنة وتهريق ثم النتيجة أن تحسرت حين لا تنفع الحسرة هل ترغبي أن تسلكي نفس الطريق وتجربي نفس اللذة أم نفس الحسرة أربعة استعصيم بالله عز وجل ولا تكوني سببا في فتنة الآخرين وأما بالنسبة لك أيها الأخ الحبيب فعليك أيضا واحد المسارعة إلى الزوات بقدر المشتطاع فمن لم يستطع فعليه بالصوم وعليك الاكثار من الطاعات والعبادات لتتقرب من الله عز وجل حتى تكون من عباد الله فإن الله تعالى يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فالشيطان مش هيقدر يعمل معاك حاجة لأنك من المجتهدين في العبادة ولأنك من عباد الله اتنين لابد من غض البصر وإذا كانت لك الأولى فليست لك الثانية وتذكر أن الله يراك ثلاثة البعد عن أماكن الفتن ابعد عن أماكن الفتن وأصدفاء السوء الذين يدفعونك إلى الفتنة دفعا فبعدك عن هذا يقطع الطريق على الشيطان يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة رجحة أربعة تأكد أن الزنا دين ولا بد من القضاء وكما تدين تدان دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذلي بالزنا قال صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك قال لا قال فكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم قال أترضاه لأختك قال لا قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم قال أترضاه لخالتك لعمتك وفي كل ذلك يقول لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه لهؤلاء فلذلك اعلم أن الزنا دين ولا بد من القضاء إخوة الرجال بل والنساء أيضا قل أءنبئكم بخير من ذلكم بخير من التمادي في معصية الله بخير من الدناءة والرذيلة واتباع الهوى والشهوات بخير من لذة الدنيا الزائلة والوهمية الأفضل من ذلك هو ما ذكره الله تعالى بعد ذكر آية الفتن والشهوات التي زينت للناس حيث قال تعالى بعدها قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد فلنعتصم بالله ونرفع أيدينا إلى الله ونطلب منه سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل ومن الخطأ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا مع تحياتي أخوانكم بتسجيلات صوت الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع القاهرة كراءة القرآن الشيخ طه بن حامد الرباح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته